<chat> Väcker <imllanfri> och morgångt och natt. وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنسط الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواء وفيه محاسن الأخلاق والقرآن يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربي لن تستقيم حياتي إلا به هو القرآن والفقان إليه تنسط الأكواك وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاك ونور يبعث الأشواك حاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ظنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به نمومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنسط الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن طياء يملأ الآفاك ونور يبعث الأشواك وفيه محاسن الأخلاك